بوك تو اك هتر واحد وسبعون واحد وسبعون كاهي اچحة کرنه ارادة شيء ارادة شيء تم هلا كاي كرايطس آهي ماذا تريدون ماذا تريدون؟ तुम्हाला फुटबॉल खेळायचं आहे का? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ तुम्हाला मित्रांना भेटायचं आहे का? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ इच्छाश्रेय يريد يريد मला उशिरा जायचं नाही لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا मला तिथे जायचं नाही لا اريد ان اذهب الى هناك لا اريد ان اذهب الى هناك मला घरी जायचं आहे اريد ان اذهب الى البيت اريد ان اذهب الى البيت मला घरी राहायचं आहे اريد ان ابقى في البيت اريد ان ابقى في البيت मला एकटं राहायचं आहे اريد ان اكون لوحدي अन अकून राहना तुला इथे जेवायच आहे काल तुरीद अंताहून तुला इथे झोपायचं आहे का हल तुरीद هل تريد ان تنام هنا؟ هل تريد ان تنام هنا؟ आपल्याला उद्या जायचं आहे का? هل تريد ان تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ आपल्याला उद्या पर्यंत राहायचं आहे का? هل تريد ان تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ आपल्याला उद्याच बिल फेडायचं आहे का? هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ तुम्हाला डिस्को जायचं आहे का? اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ تمهالا سينمالا जायच आहे का? اتريدون الذهاب الى السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ تمهالا कॅफे जायच आहे का? اتريدون الذهاب الى المقهى؟ اتريدون الذهاب الى المقهى؟